اي الكتائب في فراشيشان خاغوه مجدا خاغوه مجدا في النتيع القاني فكان لا يستمر الجيش الروسي ابدا ابدا لا يستمر وهزيمتهم والله العظيم انها قريبة باذن الله والله رغم ان القلوب قد حزنت في العيون قد جمعت الا ان الهمم ولله الحمد والفضل والمنة قد علت وتسامت ودفعت. فإن ماغون بإذن الله على هذا الزرب ونعاهد الله سبحانه وتعالى على المبي قدما في هذا الزرب وصدق من قال دم الشهيد نور ونار فقد كان والله نورا أضاء لنا الزرب أكثر فأكبر وسيكون نارا للفح أعداء الله بإذن الله سبحانه وتعالى والله اكبر الآن ابن الوليد ضرب طيارها للكبتر حسكري طاحت وشطعت الطجرة في الدنيا علم. قتل الاساحة وطائرات تدور حولها وتحاول ان تأخذ الجزء وعلم. شاني صعبوه مجداً مجداً صعبوه مجداً أفلا جنوا في جنن اللفان تطلعوا على نور روايه بطولتهم على نقلاني تروي بطوله على نقلاني شبخوا بعض بالعاصفات بلمسه تحمل الرياح شوامخ قلب تُشير وتيتها لتمدرك الكفر والطغيان يذكر الكفر وهو مذمير نحن الاباد صناعه القواريل لا تلو شكم وعدادكم والنسر يا الى قلد الغربان النسر يا الى قلد الغربان او مرشده تبايروا يشرون بالأول يشرون بالأول نعيم الثاني أمٍ إذا دوّ أمٍ إذا دوّ النفير تبايروا يشرون بالأول يشرون بالأول يا تصعاب وان عدرثير بهم اعدام لا طواني في على تمر السنان واعلى هو الزحف ماض رغم كل تواني وحّلوا أمجادهم في صفحة الأزمان وأقو على دمع الجمال وأعلنوا أذبح ما ضمر مكدر دواني. حاضر بتمكّل رود وحرروا أمجادهم في صفحة الأزمان أمجادهم في صفحة الأزمان يذهبون على الحجود يذهبون على الحجود عبدهم يذهب تيه الضبّة تها قوت على المطعاي يتها فتول على الف يتها فون على الفوجعرفة كتها كوت الظمض تها قوت على العا ووعالقون الموت في وله له يتعان والهاني الوالهان من الوالهان تهت الخطوب وجلجلت في الأزمات خير بياني فالنار في الأزمات خير بياني من الله أكبر حطمت عرش الطغوات وهامت الصلباني جوقوا بها في الأففر فارتج المنافر وخارت راية العجواني ايهات الله أكبر حببت عرش القوات وما مدى الصلبان يوم جاء الملك مرتن كالمرى فرقا وخارت رايه العدوان فرقا وخارت يا أيها الذين هل يا, يا, يا ايها Al nesr yehfuk yehfuk, al nesr yehfuk yehfuk